ايها السالك د ا ل ص ا ل ح ي يا ا ق و الاسلام ابن ا ل ق ي الله ا ر ح م ن الرحيم يتشرف أ ب و هاجر أ ن يقدم لكم هذه ا ل م ا د ة بعنوان احفظ الله احفظك أ ع و ذ بالله من الشيطان ا ل ر ج ي م بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا وسيئات أ ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له نشهد أ ن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسال ة وادى ا ل أ م ا ن وجاهد في الله حتى أ ت ا ه اليقين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 سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إ ل ا ما فهمتنا إ ن ك أ ن ت ا ل ج و ا ز الكريم اخويا ا ن ل ك ر ا م بارك الله لي ولكم في شهر رمضان و و ف ق ن الله و إ ي ا ك م لصيامه وقيامه إ ي م ا ن ا واحتسابا فيغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا إ ن ه سميع مجيب إ ذ ن الله تعالى مع حديث لرسول الله صلى الله لرسول صلى عليه وسلم مع حديث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 لم إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على اجتمعوا ينفعوك بشيء ي أن كتبه قد ض رواه الترميذ وقال حديث حسن صحيح وفي ر و ا ي ة لغير الترميذ جاء فيها احفظ الله تجده أ م ا م ك تعرف إ ل ى الله في الرخاء يعرفك في ا ل ش د ة واعلم أ ن النصر مع الصبر و أ ن الفرج مع الكرب و أ ن مع العسر ي س ر ى قبلها قال واعلم أ ن ما أ ص ا ب ك لم يكن ليخطئك وما أ خ ط ا ك لم يكن ليصيعك إ ن هذا الحديث الشريف هو ع ب ا ر ة عن ن ص ي ح ة ع ظ ي م ة و و ص ي ة ع ظ ي م ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهها إ ل ى ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الحديث كما قال العلماء ع ب ا ر ة عن ق ا ع د ة ك ل ي ة جمعت الخيرات من هذا الدين و الجزء ا ل أ ك ب ر من هذا الدين جمع في هذا الحديث الشريف و ل ذ ل ك إ ذ ا عرفناه و فهمناه و طبقناه في حياتنا نكون قد طبقنا أ ك ب ر جزء من ديننا فيرضى الله عنا و نرضى عنه سبحانه و تعالى و نفوز ب ا ل ج ن ة بحول الله مع قوته فما معنى هذا الحديث وما معنى هذه الوصايا والنصائح ا ل م و ج ه ة لهذا الصحابي الجليل من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا غلام وفي ر و ا ي ة يا غ ل ي ب يعني كان صغيرا شابا صغيرا كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم ردف النبي على ا ل د ا ب ة وقال يا غلام إ ن ي أ ع ل م ك ك ل م ة الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس هذه ا ل ك ل م ا ت وهي ق ل ي ل ة اللبن ع ظ ي م ة المعنى ل أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم أ و ت ي جوامع الكلم أ و ت ي جوامع الكلم ل أ ن ه كان أ ف ص ح العرب عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام قال له أ و ل ما قال له احفظ الله يحفظك الجزاء من جنس العمل وهذا كثير في ا ل ق ر آ ن وفي س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى إ ن ت ن ص ر ا ل ل ه ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م إ ن ت ن ص ر الله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 و الذين آ م ن و ا و ما يخادعون الا انفسهم و ما يشعرون و قال في عيد اخرى يخادعون الله و هو خادعه يمكرون و يمكر الله و الله خيره ماكرين جزاء من جنس ا ل ع م ا ل احفظ الله م م ع ن ا احفظ الله ان الله عز و جل وهو الخالق ا ل ر ا ض ق المعطي المانع معز مذل الرافع الخافض من بيده الامر من قبل و من بعد يحتاج الى حفظ ابدا لا فما معنى حفظ الله الله هو الذي يحفظنا ونعيش في حفظه سبحانه وتعالى ونحن أ ح و ج ما نكون إ ل ى حفظ الله ولكن معنى أ ن نحفظ نحن الله قال العلماء المقصود بهذه ا ل ع ب ا ر ة أ ي أ ن نحفظ حدود الله يحفظ حدود الله يحفظك يحفظ أ و ا م ر الله يحفظك يحفظ ن و ا ه ي يحفظك دور مقصود بحفظ الله أ ن تحفظ الحدود و أ ن تحفظ ا ل أ و ا م ر و أ ن تحفظ النواهي و حينها يكون الجزاء من جنس العمل يحفظك في دينك و دنياك و آ خ ر ت ك تلاحظون في ا ل ق ر آ ن الكريم و في س ن ة الرسول صلى الله عليه و سلم أ ن هذا الحفظ يتكرر ب ا ل ن س ب ة ل أ و ا م ر الله و حدوده فقال سبحانه و تعالى هذا ما توعدون لكل أ و ا ب ح ف ظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب حفيظ أ ي حافظ لحدود الله و ل أ و ا م ر ه و ن و ه ي ه من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ولا يحفظ حدود الله إ ل ا من خشي الرحمن بالغيب و ي أ ت ي يوم القيامه بقلب منيب يوم لا ينفع مال ولا بنون إ ل ا من اتى الله بقلب سليم وجاء بقلب منيب منيب الى الله وقال تعالى في الحفاظ على ا ل ص ل ا ة والذين هم على صلواتهم يحافظون وقال كذلك في حفظ الفروج قل للمؤمنين يغضوا من أ ب ص ا ر ه م ويحفظوه فروجهم ذلك أ ز ك ى لهم إ ن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أ ب ص ا ر ه ن ويحفظن وقال ر ظهر د ه زينتهن منها ن يبدين ولا و إلا ما ظهر منها وقال حافظوا على الصلوات و ا ل ص ل ا ة الوسطى وقوموا إ لله ا قانتين الفعل أ نحافظ ن على الصلاه ة و ي الركين من الدين الركن هذا من وهي عمود هذا الدين وهي التي تربط العبد بربه خمس مرات في اليوم و ز ي ا د ة في النوافل أن نحافظ علىها و التي قال فيها صلى الله عليه و سلم في الصلوات ا الخمس من حافظ عليها كانت له نورا و برهانا يوم ا ل ق ي ا م ة و في ر و ا ي ة من حافظ عليها دخل ا ل ج ن ة أ و من حافظ عليها كان له عهد عند الله أ ن يدخله الجنه ة الصلاة إذا حفظت على الصلاة عندك ع د من الا ل يدخلك ه أن ل ل ج ن ة يكفيك هذا لتحافظ على ا ل ص ل ا ة أ خ ي المسلم و أ خ ت ي ا ل م س ل م ة يعاهدك الله أ ن تحافظ على ا ل ص ل ا ة أ ن يدخلك ا ل ج ن ة ربما يقول بعضكم ان السر يعني س ا ل ه ان يحافظ عليها ما معنى ا ل م ح ا ف ظ ة على ا ل ص ل ا ة يعني تحافظ على طهارتها وعلى أ و ق ا ت ه ا وعلى خشوعها وعلى الاطمئنان فيها و أ ن تذكر الله كثيرا فيها و أ ن تنهاك عن الفحشاء والمنكر واقم ا ل ص ل ا ة إ ن ا ل ص ل ا ة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون هل نحن إ خ و ا ن ي نحافظ على ا ل ص ل ا ة بهذه الكيفيه ا ر ة وذكر ع وعن وعن, وعن خشوع ن الأوقات الأركان والإطمئنان و الله وتنهان عن الشعر الملكة قليل من عباد الله من يحافظ على ا ل ص ل ا ة بهذه الكيفيه لما قول الرسول الله وسلم أول ما علي العبد يوم وإذا يحسب عائل الصلاة فإذا صلحت صلحت, صلحت عمله ما قيام فإذا صائر عبد فسد سائر عمله قل لماذا أ ن ا اصلي ولكن هل انتهيت عن ا ل ش ع ر المنكر ومن لم تناه ص ل ا ة عن ا ل شاعر المنكر فلا تزده من الله إ ل ا ب ع د ه أ م ا إ ذ ا وجدت من المسلمين من يبتغي ب ا ل ص ل ا ة غير وجه الله من ي ر ا ئ ي بها ومن يرغب في ا ل س م ع والشهره ومن يرغب في العصوات ب ا ل ص ل ا ة يقصد أ ن ي م ك ر ا ل ن ا س ب ا ل ص ل ا ة أ ن يخدع الناس أن ي وموجود ان الصلاه المؤقتي الصلاه ا ل ظ ر ف ي ة ا ل و ق ت ي ة حسب الظروف ح س ب ا ل أ ح و ا ل حسب ا ل أ غ ر ا ض ا ل د ن ي و ي ة ا ل ز ا ئ ل ة وقد تكون خ ب ي ث ة وفي هذا يقول الشاعر إ ذ ا رام ب ا ل ص ل ا ة كيدا مقيمها فتاركها عمدا إ ل ى الله أ ق ر ب إ ن سلك يصليك ب ا ل ص ل ا ة في مكر ش ي خداع يريد أ ن يخدع به المسلمين بصلاته و بمظهره و صورته يكون الذي يترك ا ل ص ل ا ة عمدا أ ق ر ب إ ل ى الله من هذا الخائن الذي يلعب بشرع الله و يتوسل ب ا ل ص ل ا ة إ ل ى غير الله و يصلها لغير ما شرعت له اما ا ل م ج م و ع ة التي لا تصلي ا ل م ج م و ع ة التي لا تصلي إ ل ا في رمضان دونس اخرين ولكنهم كذلك أ ن و ا ع اب رمضان الذين يسموهم الناس اليوم عباد رمضان وفي ا ل ح ق ي ق ة ل ي س كلهم عباد رمضان فلا نغمط هؤلاء حقوقهم لا من ا ل م س ل م ي ن في رمضان من يصلي لله ومن يبتغي وجه ا لله ولكن إ ي م ا ن ه ضعيف لما يخرج رمضان يعود إ ل ى إ ب ل ي س و ي س ت ل ع معه مره اخرى ولماذا أصنع سرئ بيوت ازدحام ل ل ه في رمضان؟ ولماذا في رمضان ولم يكن كذلك في سائل ايام في أ و ل يوم من أ ي ا م رمضان تمتلع ب ويقبل الله و العباد على رب العباد وترق الخلوق وتطمئن الى الله وتطير الالسنه م ن ه ل ل تنزل على هذه الأمة في ش رطبه رمضان م ة إلى ل ل ا في ب ذ ا ا يقول ل ر س و ل صلى الله عليه وسلم في معنى حديثه إذا أقبل رمضان ق ت ح ت أ ب و ا ب ا ل ج ن ة و أ غ ل ق ت أ ب و ا ب النار وصفضت الشياطين ونادى مناد من قبل الله يا باغي الخير أ ق ب ل ويا باغي الشر أقفر فلسلت ا ل هل بوضل الله وجل هل لا م ماذا رمضان وما من الأمة نهار نهار من م س تيأسوش ج د عباد عباد يزعف عز وكتعظ لوفا الله نهار نهار ق المسجد ا ر وعدهم في الزحام ن ق ل ل انهم ل و ا ل ل خ الحمد لله ولو تعلموا ا م ة ما في رمضان ن ت م ن ت أ ن تكون ا ل س ن ة كلها رمضان صوروا لو كنت ا ل س ن ة كلها رمضان يحزن اليهود والصليبيون والمنافقون و ا ل خ ا ن ة لا يعجبهم رمضان ل أ ن الناس يعودون الى الله ملايين الله أولا يمسوا والإسلامياتها في جديد مدينة تحصلوا الشبارة خ ف ي رمضان ر في ز ل الدور وزحام الجمع عمري ل ل ز ل ق س و ي ز ل ف ي ن ا افواج الجامع و ل ك التعافر ا بنا ي ن وبين ان نعود إ ل ى الله ش ي قليل نحن قريبين من الله الغشاوه والخوانه اعلام ل إ عري ا ر و ي ر ه بغير رمضان والشياطين ا م ؤ س س ة الحرام تضل العباد عن رب ا ل ع ل ا د لدرجه ان قد بعض الاحيان ع ا س خ م س ل ا ل ج م ن ما ف ع ل ا بلسلس في عندما ي وفعل اطمت وفعلا به في السوق الشباب ا ل يشتمون في رمضان وقد قرر في السوق خائج جديد ويصلي في ا ل أ ر ض وتراب و ل ي و ل ي على الارض وتركز عليه الرحمه ا و ع ة ا ل ر ة وإذا شتم ي وعاد إ ل ى الله لذلك م ا تعيرهم و م ا تياسهم من رحمه الله لا لما تفتح الهلال وتغلق النيران وتصفد الشياطين يفلت ضعاف ا ل إ ي م ا ن من إ ب ل ي س ويعودون الى الله ا لكن ش ي ا ن ل د ع ا لما يدخل رمضان وتنزل رحمه الله عز وجل والنفحات ا ل ر ب ا ن ي ة و الشيطان يصفد ويسلسل يفلت له كثير من المؤمنين ضعاف ا ل إ ي م ا ن الذين كانوا من أ ت ب ا ع ه و ا توسع في امتلاء رمضان و هذا هو السر في كثره الانفاق、برمضان. في رمضان في أ ن تسير القلوب مليئه ب ا ل ر ح م ة و عطف على المساكين و ا ل إ ح س ا ن و العفو و الصبر ف إ ن سبك أ ح د أ و قاترك فقل إ ن ي صائع و شوف ح ك م ة الله في هذا البلاد الحبيب مغربا بالخصوص كل شيء ديره إ ل الا ما في رمضان ما كان ك في و ش إ ل بعد ا ل ش و ا ل خلاف اللي ما عليه الامر في كثير من الدول العربيه ة العربية سنة كان كاسكوضات الدول مقاوم ومحلا أصحاب بعد بأس حلولين قالي الدول العربية جروعة في خدامي وفي م شياط اذا ت ب لما ش يقبل ن شواد كانوا في س ل عباد وجل تشوه وكيلي و كيلي رحمه الله تعالى ا وتخلى عن وعن الله فما كنا الله حد في ي على بيوت الله يكونون ض ي و ف لله فرحبوهم ا ب وعلموهم ر ح م م و و ه وطمئنوهم وعلموهم بان الله تعالى غفور رحيم ض رمضان رمضان الرمضان الرمضان ا الجنة انه باشي لنزحاب قالكم تراوح وابنيوا ن يمكن نصوحة يمكن ينصلي لنجوع يتوب في يموت في يزبخي لي تي لي لي كيف يفرض عليه كيف يرجح يمزي ويدي يصلي وتوبة تقول تقول تقول تبه تصده حتى عزو هو عبد عبد بغي ريس صغير زيت هل هل هل سد لو فعل المسلمون كلهم عادوا إ ل ى الله ق ا ل و ا ل ب ل غ سن البلوغ صار يصلي و ت ص و ر كلهم ح ا ر س و ا على صلاه الجماعه لما صغير ليس هناك مسجد ا ل آ ن يتسع ل أ ه ل الحي الذي يوجد فيه لكن ادعي على ذلك ان يوم جمعه اغلبيه يزلف زرخه في كل مسجد هذا ل و م يزلف غير رمضان اما ن ا ر جمعه خاصه ا ن ر ك لا ما اقول عنه ل ك ترى بها يزلف زرخه ه ذ ه من رحمه الله على صخور الشياطين أ ص ل ا ل أ ن الله تعالى يحب هذه ا ل أ م ه اختارها من بين ا ل أ م م وجعلها خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكذلك جعلناكم أ م ة و س ط ة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صور إخواني نكونوا الأمة شهداء على الناس قيامها شهداء أن عليهم هذه على من وشهد على الصليبيين وعلى ا ل ص ه ا ي ن ة وعلى البوذيين وعلى الملحدين وعلى هؤلاء الامم جميعا ب أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أ ب ل غ ه م الرساله ة يكونوا ش د ي عليهم ن ل على هذا إ س ل ا م بين عديم ي وهم ح ا ر ب و ن ه م ارهابا كان ي ح ب و و و ا الإسلام س م إ ر ه وتطرفا وتشددا و ا ل ح ر ا ف ا ووحشيه و ه م ج ي ة وبيننا وبينهم الله ولكن حين يشاء سبحانه أ ن ينصر دينه يقول له كن فيكون لكن لا ب ع ض ه م فقد اعترف ب ا ل إ س ل ا م مؤخرا لقد أ ع د م ا ئ د ة إ ف ط ا ر المسلمين في أ م ر ي ك امريكا و ر ه كي ي ش ب و ا ا ل ح ة عند بوش و ي يقول لهم م كي وكي يشربوا الحيلة يذوقوا يعني يشربوا الحيلة يقول يطلقهم ويشرب الحيلة بل حلاوة لسنا الإسلام الأفغان السلام إحنا ما هما لهم نحن حتى ضد ضد ولما يكملون ي ق و ل لهما أ ف ط ر عندكم الصائمون و أ ك ل طعامكم ا ل أ ب ر ا ر وصلت عليكم الملائكه وذكركم الله من عند الله م ي و د فاسكد حكواننا شوفوا ي ه ي المنزل برمضان في أ م نصوح و ي س الام وانتقدوا مريم ا كيف ل ا و تتحكمون ل فان ل وأفطر ع د ك م الخوار ص ا ن ع ل ولعنتكم الملائكة ذ ك م الان ل ه عنده في من عنده بسوء ل خ و ا الآن يقصدون القضاء على الامه على الدين في قلوب المسلمين كما الأمور واضح الآن نبقاش أرصبح سرية في عدل من كيد الكائدين و مكر الماكرين و خ ي ا ن ة ا ل خ ا ئ ر ي ن فلنحفظ الله فلنحفظ حدود الله حفظ على ا ل ص ل ا ة على ا ل ز ك ا ة على الصيام على الحج على الامر بالمعروف والنهي ع المنكر على كل الواجبات وترك كل المحرمات اتق الله حيثما كنت و أ ت ب ع ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة ت سمحها و خالق الناس بخلق حسن ربك احتى وبهذا ا ع د ربك ب ياتيك احتى الياقين و يحفظنا الله و ب ع ض يقول لماذا هذه ا ل أ م ة خير أ م ه اخرجت للناس وكانت أ م ه وسطه ج ع ل أمة, جعلها الله أمة ومع س ط ذلك تعذب ا ل آ ن وتضرب وتهان وتحارب وتستعمر وتحاصر وتهان لماذا ل أ ن ا ل أ م ة ا ل آ ن تمر ب م ح ن ة بامتحان باختبار من الله هو النصر سيقول حليب ا ل أ م وعده الله بالناصر و ع د الله ا ل ذ ي ل امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في ا ل أ ر ض كما استخلف الذين من خللهم وليمكنن ا لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم ا من بعد خوفهم ا م يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا هو الحفظ يعبدونني لا يشركون بي شيئا حين نعبد الله هو أ ن نتبع أ و ا م ر ه و ن ج ت ب ع ن و ا ه ي ه ولا نعبد غير الله ل أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو لا معبود بحق إ ل ا الله ولكن علينا إ خ و ا ن ي ان نتعاون على حفظ الحدود على حفظ الصلاه ة الصلاة ا ص ن ن ح ا إخواني الله حوالنا كلها ولكن بعض المسلمين وإن كانوا يصلون باستمرار فكونوا الصلاة بالنسبة إليهم كالرياضة اعتادوها وألفوها وإن إليهم ولكن يصلون وصارت يقومون لنصلح عادية حركات بها بعض خ م س ة مرات في اليوم والسلام ص و ر ة بدون روح لا يخشع فيها تنهى ولا ت ن ه ى عن الخشوع ولا عن المراه ف ا ذ ل ك لا تنفع ا ل ز ح ا م في الصلاه وفي ا ل أ س و ا ق في الشركات وفي ا ل إ د ا ر ا ت وفي الدكاكين الحرام ب ا ل أ ط ن ا ن عند المصلين والكدوب ب العرام عند المصلين ب ا ل ج م ل ة و ا ل خ ي ا ن ة عند المصلين ب ا ل ج م ل ة وشهاده الزرع ع ن المصلين عبدت ولا حراز ومن يتق الله إ ن لم ي ت ق ا ل مصلو إ ذ ا كان المصل ي لا ثقه فيه لا يتق الله كذلك فعل م يصلي ولا كره خائن و د ي ا م ع ا د العقيده ا ل ا خ ر بعض الصلاه يعود إ ل ي ه ا الى متى سنبقى هكذا نفصل بين ا ل ع ب ا د ة و ب ا ل ع ق ي د ة و ب ا ل أ خ ل ا ق و ا ل م ع ا م ل ة ونجعل ما لله لله وما ل خ ي ص ر ل ل خ ي ص ر يعني الله د ق ل معنا بالجمع و د خ ل ش ب ا ل ث ق ولكنهم ي ج غ لم و و ت ف ق ي ن على ا ل ح ر مثل من ك ر ي ه م ا ي ن ت ب ا ل ي و م ن ل ب ي ومتفقين ما ي ن خ ذ على الحرم من ا لكريي ا والليدز في د سيصبحون على الحرم, واللي في في الحرم. أدخل كده كل الحرم يقلح شبعه دانوا من لكريي ه ي دانوا ن ومن ا لكريي ك سيصبحون على الحرم ا من لكريي و الخامره من التحت م القيام ا ل ل ي فوق اما اصحاب الميكات ا ل ل ي ف يحتاجونها الى الخامره خ ف ه د ا ي ح ت ا ج و ي الى ا م ر ك ي وكي يبيعيه بقربة ا ب ويختارون م بعدك؟ ن تسعه ويقومون بخمسه عنده الخامره لو قلت ب د ع ا ر ه و ق ل ا ي ه اصدق لكم نحطها ي ل ا ع و د اختر ا واحده وقال ك هدو ب غ يبارك ل و م الله تعالى في الرزق ويبني وديع حساء وما ولى ولا باس بغضوا لنا بالزحره والحرام ولا يدوم و إ ذ ا دام لا ينفع وفي ر و ا ي ة و إ ذ ا دام ض م ر و س و ل و على أ ك ي د الحرام في ا ل و ص ل و ب النتيجه د ي ا ل م ا ل ما ت ق ش يمشي يسول و ص ا لهم يجرب ل ا ص ا ل الطبيب كقولوا واللي ما ت ق ش ي م ش ي يحتاقش تاقش ب ي د ولا يجرب يجرب, يجرب. يجرب. ولكن يصبح يمكن ان يكون ر الحرام ل من الضروري ويصدق ا ا د يكون الحرام من الضروري ويصدق ان يكون ز ا ل م خ ت ب ر ا م من الضروري ش و ي ف ك م ل من جيبه أ ق ي د له ذ ا المرض سيكون مسلما ن ولم ن أ ش ي م ن أشي م ن ا ل س و ق جايت أجي أشي ك من يكون مسلما و ى م ي و ن د ولم ي و ك ي ه ن ا ة من ل ي و وما ي ط ل عليها ع م و س ن مسلما ولم ه ل ك يكن هناك من يكون ي ل مسلما يعني ل ل يباليد ي ما كيف منه منه أبتح أبتح لا بد. لأنك تحارب الله. فان وضربه م ه وكي شي عام لم ه والله استاذيش أرى ح مراك لك لك ينطلوه ينطلوه تنتهوا ح ر م مراك مراك مرى واضح لابد لأنك ح ا ا ه فازالوا بحرب من الله ورسوله ف إ ن تبتم لكم رؤوس أ م و ا ل ك م لا تظلمون ولا تصنعون ظ ل م و ن ح ا ا ل د و الله الله حق المعرفة ويحفظونه فيحفظهم كان إ ذ ا لم تستقم له ا ل د ب ا ل د ب دي والبهيمه التي عكستها ف ت ر ة ت ي ب ق ي ا فقرا عشان المعصيه دابه ش ي حازلت يعني ه ا ا ل د ب ه موسوش بهيمه يعني الله تعالى يعكسني البهيمه وصحابيك ا يعرف بان ذلك بما كتبت ي د ا ماشي يبقى ي ص ب ا ل بهيمه وحمار م س خ و ت هذا الله ي ن ع ر و ن على ل ي باعك ولان ن ع ى ل م البهيمه م ا ن والخطرة والمنعون وعطى لأنه اصلا خلق ه الله ا تعالى يبدو ان ه ا ت ج ي ب لصاحبها والخيل والبغال ة والحمير لتركبوها ل ي وزينه أ لا كدرس يوجد س اتجاه ا ل معاكس إ ل ا إ ذ ا أ ر ا د الله أ ن لا ييسر لك البهيمه ة يعكسلك لأنك ما تساقص لذلك يقول الحديث القدسي في سبحانه وتعالى عبدي انت تريد و أ ن ا أ ر ي د ف إ ن س ل م ت ل ي فيما أ ر ي د أ ع ط ي ت ك ما تريد و إ ن لم تسلمني فيما أ ر ي د أ ت ع ب ت ك فيما تريد ولا يكون إ ل ا ما أ ر ي د فما تشاءون إ ل ا ان يشاء الله رب العالمين هل اين كنت سيفترق ستك الطوابير فقط إ ل ا ع ن د ك مرسيدس ي كيف ق ط س ت بلاد المعمل قاعدين مرسيدس لا يخليها س ل ع ق هذا الألمان ما ل جاء بنا إ وهو ي ن اصر المال ي على ا الله وعند خرجناها م وكيف ز ودك عز ل الله صوتها رعص وجل و أ ر ا د أ ن ي ب ت ل ي بيعكس له ا ل أ م و ا ت وهو على ما يشاء خدير إ ذ ا احفظ لاحظنا ف ه إ ذ حينما ح يقول تعالى قل المؤمنين يغضوا من أ ب ص ا ر ه م ويحفظوا و ر ج ع ه م ذلك أ ز ك ى لهم إ ن الله خبير بما ي ص ن ع و ن هالمؤمنون اليوم يحفظون فرجاهم هالشهر اللي ولد عند المسلمين في الفساد وفي الزنا الذي قال فيه ت ع ا ل ى و ل تقابوا ل ز ن ا إ ن ه كان ف ا ح ش ة وساء سبيلا يعني سبيله سيؤدي إ ل ى ا ل س ي د ة فاود إ ل ي ه ا ا و ه و ع ن ا الحمد لله ا ل آ ن عشرات الحالات من ا ل س ي د ة في م ج ت م ع ا ل إ س ل ا م وبعضهم يقتلوا بعضا لانهم اتبعوا السبيل ا ل س ي ء الذي حذرهم الله منه قالت ليعيشوا شبابهم ويعيشوا ب أ ي ا م ه م ويعيشوا ب بمشاكيل ل ا وتكاليف ويعيشوا ل ا بحرام سيشاء أن ينصب بالسيلان بالزهار وإما بالسفرس وإما وإما خ فكلاهما امراض خ ط ي ر ة و م ع د ي ة و السيده أ ص ل ا ً من ا ل أ م ر ا ض التي تعدم صاحبها و تعدم كل من اتصل بها او اتصلت بها ك وليكن ثلاثين السيدة درام في و ي ق و م ع ن ا بوضع ا ل ل ي غ ي ر ي د ه و ا ل ي ق ة م ا و ن بوضعها ل ويقومون بوضعها ل ويقومون ل ي ف بوضعها ويقومون بوضعها و ب ي ن ق و م و ي بوضعها و ي ق و ل و ن ب و ض ع ل ا و ي ق ل م و ن بوضعها ويقومون بوضعها و ا ف ي جميع ق ط ا ا ع ت ق ر ي بوضعها فكيف نثق بهذه المعامله وهذه الشواهد وهذه الكوارث ونحن نحارب انتشار السيده في البلاد انتشار السيده ينبغي أ ن يحارب و ز ا ر ة ا ل ص ح ة ولما ج د تلك اللجنه التي ت م ص ح الشباب ب ا ل عدم الوقوع في الزنا أ و في السيده ليقولوا ل ي عليك بالتزام الخليله ا ل و ا ح د ة فتصور ج و ك م س ل م ي ن هنا وتقولك عليك أ ن تلتزم بالخليله ا ل و ا ح د ة م ا تعدد شي الخليلات أ م ا ا ل ح ي ا ة خطره ممنوع بهد التعب و ل ا م ذ ا لم تكن تتعذب م لك فانه لا يمكن ن ان تتعذب منك فانه لا يمكن ان تتعذب منك فانه لا يمكن ان تتعذب منك فانه لا يمكن ان تتعذب منك فانه لا يمكن ان تتعذب منك فانه ا لا يمكن ان تتعذب منك فانه لا يمكن ان تتعذب منك فانه لا يمكن ان ت ت ع ذ ا من ت ل خ ل ي ل ا ح د ة و ص ا ت ف ا ن ص يقع ل ي الزنا فإذا كانت خليل فكل مجر م ف ا ت ق تصيبه بالسنه احفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده. سجاهك. يحفظك ان يحفظك في دينك وفي جسمك وفي دنياك وفي آ خ ر ت ك سيدخلك ا ل ج ن ة برحمته سبحانه وتعالى وإذلك الملائكة تقول الذين حدود、الله. قولوا فيهم تعالى إن الذين قالوا اتقاموا تخافوا ولا الذي الذين الملائكة للمؤمن الله تعالى الله ستنزل عليهم الملائكة لا ان ربنا تحزنوا فيهم ثم يحفظ وأبشروا ا ل ج نحن ة التي كنتم تعدون ن أ و ل ي ا ؤ ك م في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ولكم فيها ما تشتهي أ ن ف س ك م ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ا ل م ل ا ئ ك ة أ و ل ي ا ؤ ك في الدنيا ففي ا ل آ خ ر ة لا خوف عليك ولا أ ن ت تحزن إ ن حفظت الله الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ربنا ثم بمعنى الأوامر اجتنبوا النواهي وحفظوا حدود الله تلك حدود الله فلا تخربواها اذن احفظ الله تجده تجاهك اي اينما كنت يكون الله تعالى معك إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون و إ ذ ا كنت تقيا محسن وكان الله معك فلا تخف ولا تحزن ل أ ن ه يحرسك حارس لا ينام وصاحب ق د ر ة لا ترام عزيز قوي قدير ولا يهزم جند فيهم لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ل أ ب ي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما كن قال ل ه معك ا تخافش ما تخاف لا الأفراد ولا من الجماعات ولا من م ل ج ا ت و ا ل م ا ل م س ت ع ة و لا من تخاف و ت ص و ر ت ك و ن مقر بأن المعيه ل ه ك وتخفز مقر تصور يكون الوارده محاسبة ل م ب ة المعية في قوله تعالى إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه م ع ي ة ت أ ي ي د وتسديد وتوفيق ا ل و العون والحظ والستر ي وكل هذه المكارم وهذه الفضائل ه تعالى واحد أبدا تخفزي كله يمكنك تشك فاذا ي ه هو و أنت ش ترك أنت تقي مع الله واش هو ه هو اللي تيقنت و به رفض س ن أم لا فإذا ت ي ب أ ن ك تقي و أ ن ك محسن فتيقن أ ك ث ر ف أ ك ث ر ب أ ن الله معك ل أ ن قوله الحق سبحانه و تعالى إ ن الله مع الذين تقوا ف ق ل م و س ى و هارون ل م ع ر س ل ه م ا الى ف ع و ن إ ن ن ي معكما أ س م ع واعلم موسى وهارون ه عندما ارسلهم الله قال يا ربنا إن أنا منه أن خايف اللي يمشي دين الى فرعون يدعي الربوبية قالوا علمت يا ر وصيف وصيف جعاله ر ب ه ل و ا لا ه قول نخاف ش ى أو منه ان يضغط هنا ي او يطغى ولكن مسلمون يقولون لي انها تتحدث عنها و ي م و ل و ن انها تتحدث عنها ويقولون انها تتحدث عنها مقال علماء يعني وكل ل ا ترقوا ب أ ي ي د م إ ى التهلوكة بالبخر ع د ما ل إ ن ف ا ق ب س يرضي ل الله المحسنين علاقة عن ه عندها ا وأحسنوا يفقوا إن م م بي ا وإرقاء بالنفس التهلوكة إرقاء بالنفس التهلوكة بالنسبة للمؤمن هي الوقوع بمعصية الله لا إلى إلى للمؤمن وكل هي معصية ما في غير الله وكل ما شرعه الله في شرعه لا يعتبر ت ه ل ك ة أ ب د ابدا أتقول للدواء وينطور المريضة ا يمكنكم ض ر فقال الله الله له هل تتحدث عن ذلك ا عشي ف ام ل د ي ن ا نظرها قدشت لا ر تتحدث عن ر م ذلك ام ق د شد لا تتحدث م ن ذلك ما ن ام ر لا ت ت ح د ا عن د ك ذلك ام لا يجون ا ل س م ي ا خمسه م ي تيقشف سميتك ت ك عبد الرزاق وما الاف رقا ما ك ي يكيش ولا مليون ا سميت ر ز ا ولا عبد الموعد ق عبد ا ل ل الزكاة الضاربك ك الرزاق م ش ي بغين زيد زيد الفوك الفوك ه ا ولكن من اجل ي السياره يمكن ان يكون ا ل س ي ا ر ا ت ي ب ت ل ا ن ط و ولدك ويحتاج ل ا ل د الله حتي لانه لا يمكن ان ل يكون لك ر م ل ي ه الله ويقول لك ان الله يمكن ان يكون لك عمليه ا قدو حدو و تبدل فراشات س ي ا ر ا ت ويقول ا ا ا ا ل ل ع م ر ت و د و ا لك ان الله ت وطرف ا يمكن ان يكون لك عمليه ب سياره سيقولون ك بعض الاغريات التي لا يعرفونها الشنطي الله فقط لها ا ل ل م عليه ان يقف ا في الجوع ويموت ا ل على الدرب ل ه بيه و وربما ت د م ع ك لن تخدش ولن تخدش لن تخدش لن تخدش لن تخدش لن ت خ د لن و م د ن تخدش ل تخدش ل ط م ئ ن ب أ ن الله هو الرزاق ذو القوه التي ساعدك ش لا تخدش لك العمارات والسيارات والفاخره والذهب و ا ل ف ض ة والخير ا ل م س و ا ما وغيرها لا لا. ساعد ة في القلب أ ي ه ا الاخوه ة ف ا ك س ب ه ا تكون ملكا و إ ن لم يكن لك سوى ر ا ح ة البدن انظر إ ل ى من ملك الدنيا ب أ ج م ع ه ا هل راحه منها بغير ا ل ق ط ل والكفن و ا م ا ك ي م و ش ي غ ن ي ف م ك الدماء ا ل ق ط ل والكفن وهذا ا ل ق ط ل رامشي ن ع م ل ي ا ل ر خدادي معملي غير دنيء ونيفو والكفن جوا خر قبيضه لشتو يخلك ل ي ش ت و ل ب س ه وحي يخلك تقول هذا شيء واحد ما يدم ن القبور هو برجوازي المليونير القانونير ظريمه ولا خليته براي خنزقكم كبني ويديك اولادهم يتشاركوا على الله براش كل يد أعطيه ش د ا فقال ب طب ل يخرج يقدمات دباهي له انصح فباك عديد عليه أ ن ب أ ن يحفظ الله سيحفظه في القبر ويكون قبره ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة لا ح ف ر ة من حفر الله قفح فباك م ا ت بغيت رأي وقت م مش من لمن ش شلا ا لا سباك لحق لي لاشتو يبو يبو واخوك حرف حرف نصحوا كان و وقت حي هاش انت ك م و و ك ي د ل ليه س ت ي ن ط القران ب كل س ت ي لا يجعل ستاعمر ا ل ز ة و ط ل ب ه مثل ستين, ستين, ستين. ر د راهان وكسكسوك ي ر طالب و ط ويقرا عليهم و أ و ستين حيزا ح ف و ا ل ا خ و ا ن ي يقول في تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغيله إ ن هو الا ذكر و ق ر آ ن مبين لتنذر من كان حيا ً ويحق القول على ا ل ك ا ط ب ا ه يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وظروا ما بقي من الرباء ان كنتم مؤمنين ف إ ن لم تنتهوا فازنوا بحرب من الله ورسوله بقي بيتم و بقي ب ن ت ه ي من الرباء فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون <تصفيق> بقى ن ح ض و ا إ خ و ا ن ي اذا حفظت الله حفظك في ذريتك في حياتك و بعد موتك تقال علماء إذا حفظ المؤمن الله, عز وجل الله فالله حفظ وجل يحفظه في ومتسقي وبغمين وعمهم وهم وخدهم ومرونين حفظهم الله تعالى لأن أباهم كان حافظاً لله. ولذلك خ حفظهم حافظا الله أباهم لله تعالى كان لأن ل و سعد ي بن مسيب رضي الله عنه ورحمه قال لابنه دعني أ ص ل ي من اجلك ركعتين لعلي أحفظه فيك احفظ ل له خليني أصليه أجلك بجل من ركعات تعالى الله ن ي فيك شوف ولدي وقت ولده في يحفظنيه يصليه حياته في كي يحفظ وكي يبقى عليه طايلة بجل الله تعالى يحفظ شوف مثلا الرجل ركعات تابعه صدت حط من أجلك لنركعتين تقصد ه وقبل ه الله وتسأل فيها الله ذريته ا واسأل يصلحها وأن أن يحفظ ب و س ح ا ا ن ه و ت ع ى وبقدرته يحفظ السؤال ل الله ه تجاهك يحفظك يحفظ الله تجاهك إذا أ ل أسأل الله وقبل ل ت ه ا ب ا ل ن س ب ة للمسلمات ا ل ت ي قال لهن أ الله تعالى يغضن ض من أ ب ص ا ر ه ن ويحفظن فروجهن ا ن معصية الله ت لا يقع بما حرم الله وتحفظ ب أ و ل ا د ك ويحفظ أ و ل ا د ك ف ي ه عليك أ ن تعلمهم ما يحفظون به الله تعلمهم القيام بالواجبات وترك محرمه كم على أ ن ك تواظب على بيوت الله وتترك زوجتك وبناتك عاصيات لله كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن ك أ س ن م ة البخت لا يدخلن ا ل ج ن ة ولا يجدن ريحها و إ ن ريحها لا يوجد من كذا وكذا سنه لماذا إ خ و ا ن ي فقدت ا ل غ ي ر ة في كثير من المسلمين وقالت ر ي و لهم ان يقوموا غدت بخرج ا ل ت د ل ل في ا يفيك الشارع ل ل ي ا و ق ت ا ل ي ي ق و ل ل في ا ه م ق ا ب ض في أعلى د ي ر ج ا ل أنا م درعينك ا ت م ع ا ر عن ا ا ا ل ص ح ب ي ت المتلفت الباطل جلبي بهن في أولوك يقول لي في تكيبين في بهن غدت وماذا ت ع ا ر ض ة ب لنا ن ه ن ا تضي البطل وهذه الكراكيز وهذه السباي م ع ر ك ل م غ ط والرواي ك و ا ل ط ل ل ه ي ق و ل ل خ ا ه نينيجي المعركه ش ا من التي ل ك ت ا ر ي و لها وماذا تتعرض لها بين يدي و م ا ي ا ت ي ت من ا لها ل ولم لكن بلاد ا ل س ب ا ب ي ت ق ل الله و الأرى م و ع ن القشب م ف ت ق ل ا ل على ا ل س ي يقدم ن ا ر و ع ة ا ل إ س ل ا م ويخيفونه ل ل ذ ك الإسلام القشب ن الاسلام في ف ت ر ة ا ل ق و ة و ف ت ر ة الاقبال على كل م ع ا ص ي والشهوات و ا ل م ر ا ه ق ة كما يسمونها ف م ع ذلك يترك ا ل س ي ن م ا ت والعلب ا ل ل ي ل ي ة والفنادق ا ل م ا ج ن ة و ا ل ص ه ر ا ت الحمراء والجولفازور والفليبتير و ا ل ا ن ت ر ن ت و ط ر ا ب و ل وياتي الى بيت الله رغم العر ر الله. ونرجو لكي لكم ذلك الله كي مجددا ومع و نفئة ن أحبهم الله لهم ان يكونوا من ا ل س ب ع ة اما ل ل ذ ي ي ن ظ ه ل ل ظله ل ه في يوم ان ظل ظل الله إلا شاب في الله شاب ش يصلح إبادة لك بشي يقول الشيخ ملتزم بالإسلام حقا لله عز وجل شكرا له وتحمده وتشكره سبحانه وتعالى على ما أ ل ك مشيش ح انعم الله أنا أكثر ر م ش و و أ ع ظ م ش ر و عليك مع ا ل ه ه أن يصلح على ذ ر ي ة ويصير ولدك صالحا ً يدعو لك في حياتك وبعد موتك رصيد عند الله في حياتك وبعد موتك تسألة التقارك مسلي من التقار حسدك الناس لأن الغلبي هاللي هاللي هاللي هاللي هاللي فاسق؟ هاللي بفلوس الله والدك كل لبنك لأن الغلبية الدرالي هل لي هل لي هل لي هل لي هل لي هل لي خلوشي على البال الموت اللي أعلموه وهي عندهم ديك أخير تنقي حشايشي؟ شكايري؟ كيد دابة كماء؟ شفطار؟ من أم ومن شيء ي انت ل ي و ل ت ه وكانت ربيته ي ق و ل ا د ك و ن ليخرجي ا لاننا و ش ا لم ل ه احنا ا ك نتتق الله و ش ا و نعطي ه ا ل نموذج لابنائنا وبناتنا ونعلمهم ا ل إ س ل ا م ونربيهم, مش نعلمهم فقط. ونربيهم على الإسلام منذ ش ع على ل الإسلام م م ونربيهم م ه فقط ن نعومه ة أ ف ليه ك و ن ا ت س ي ر ف و ا ويفلتمي غ ر رجع وراك أحباك ك أصلا د ه م ع ل م الصلاه صغير ع ل م ا ل ص ب د و صغير ع ل م ا ل ق ر آ ن هو صغير ع ل م حب الله وحب الرسول اعلم البنت س ا ل ي ل ا ورسوله ي ي ص غ ع م وعلمه ي ت ر و ورثوه ع ا مما يصمتوا لا الفاحش هم الغربيين والمنافقين ه ؤ ل ك ل ا خلي ت ر ي ع الشباب و ت ه ب لكي ي خ ر ئ و ا ويعوجوا و ي ع م ل و ه شيء دماغه ب ا ل حيز ا ج ا ل ق ر آ ن ا ل س ن ة هذا ل خ و ا ل م و ن ك م ا ل ق ر آ ن و ت ع ل م و ن ه م ا ل ا ا ك ة ديرهم ل ق ر آ ن ولم م ا ا صغر ب ه يكن يعلمون القران ولم ا ي ك ط ل ع ب ا ل ي د و م غ ل و ع القران م ر ب ا آ ن ولم ا ي شارف هو صغيرة ي ع ن ي قادر ا ل لك م و على القران ل ي د ت ه ولم ص يكن يعلمون القران ل ع ا نعلمهم ان يقولوا ان المعذره المعذره ت غ ي ر و ا ل ض ا م ة و الفنون ا ل ت ش ك ي ل ي ة و ا ل ت ر ب ي ة ا ل ح ر ك ي ة هذه هي ا ل ت ر ب ي ة ا ل ح ر ك ي ة ا ل ل ي ما تدخل في التعليم الجديد ة ي ش ت ح و تقريبا ق د خ ل ا ل ت ر ب ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة في س و ا ي ه او اكثر شويه و ت ق ر ي ر ا ل حيث ا ل ص د ر س ة ا ل ص ح ه هذه المريمات يلاحظ الله سبحانه و تعالى و ن ق و م ش و بالقنابل و كمان جاس رجوم ر ا بنت ولد و و هندلوا زماع الفولك ل و ر ل أ ن ا ل ت ر ب ي ة الحركيه تدخل في التعليم وفي الحقيقه ت ا ونصوصها ه ذ التعليم ما ي فيه عندنا إنا؟ عاد نجدوا من اجل ي ن أو التعليم ن لغاية بعض ونصوص ل لي و ك ا ا ل الحقائق ك ي بالتليفزيون موضي مداريش مادة في الرياضة في في الآن التربية المدنية كي و وكانت تجد الموسيقى في مجله وكانت تجدها موسيقى في مجله وكانت تجدها في مجله لاسقا ل ا ب ن ت ل ا وكانت تجدها مره اخرى ن وكانت تجدها مره ي ت خ ر ج و ا ي ع ل م و ا أ ب ابناء ت و أ المسلمين تربية التربيه الحركيه ة المادة إذن أقشفني لأن واشتح الاشتخصوا على م ر ا الربحة هذه ي مادتي افتحت ب ا ل ف ي ز ي ك فيزيكا شيمي يعني <تصفيق> هي اجتماعيه تاريخ جغرافيا اذا ل ك إ ذ س أ ل ت ف ا س أ ل الله واذا استعنت أ ر د ب ل ك م إ خ و ا ن ي هذه ع ق ي د ة الدعاء إ ذ ا ضاقت عليك ا ل أ م و ر فقل يا الله و إ ذ ا أ غ ل ق ت في وجهك ا ل أ ب و ا ب فقل يا الله و إ ذ ا مكر بك الماكرون فقل يا الله واذا ضعفت على رد العدوان فقل يا الله خلا من هو خير مني ومنك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف امام المشركين في غزوه بضر وعدد المسلمين لا يتجاوز ثلاثمئه وعدد المشركين ما يقارب الالف وهو ي س أ ل الله ويتضرع إ ل ي ه ويقول اللهم إ ن تهلك هذه ا ل ع ص ا ب ة لا تعبد في ا ل أ ر ض يقول ياربي لك لا تعبد في الأرض. يا رب ي راي راح الرزوك لك نصرك الذي وعدتني فنصره الله إ ذ ا س أ ل ت ه س أ ل الله م ا ت س أ ل ه لا حي ولا به ولا قريب ولا بعيد ولا ولي ولا شيطان إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله وحده ما تسألنا ضريح اذا ميات مين حكم أورياء ولا ولي في ولا ولا واحد ولا عشراء يضره إ كان لا يجوز أ ن ت س أ ل الرسول فكيف يجوز أ ن ت س أ ل أ ي إ ن س ا ن آ خ ر هل هناك ولي فوق رسول الله أ ب د ا ولا يجوز أ ن ت س أ ل رسول الله لا يجوز إذا سألك عبادي عني؟ إني قريب؟ إذا عبادي الداعي دعان قل واليوم نبي الحفظ سألك يستجيبوني قل لعلهم يرسلوني عني دعوة قريب أجيب نبي في إذا أريد أستجبك فليستجيبوا ي ا ح ن ف ل ي لي وليؤمنوا ا ا ا استجبوا ن ل أوامر أصلك النواهي فاستجيبوا الله لي سألك فليستجيبوا عني فإني عبادي قريب أجيب داعي إذا تعان إذا إذا دعوة بي لعلهم واضح لكلام س السلوى ت الاستحاب الصوت ح ا الدرجة ب ه أنه ووفق يسأل أخاه سقط ي د وإياه ينزل يتكس له على غيره على ويقولون في في ل يسأل ا د ان العالم شكي ع ق و ش ك يحترم للفيذات وشكي وشكي للبسطورة ب ر ج ا إ ل ى آخرين خ ت ص ص الاقدام وبعض ا ن س ي ع ت و ن أن ل ل ع ا في 366 ويقوم ل وكل ولي ي ب أ م و ر العباد واحد ن ه م في وزع ا ل أ ي ا م ديال ا ل س ن ة ق ا ن ا ل أ و ل ي ا ء ي د ر و م بمؤتمر في ا ل ع ا م ولم ه ا تسمعه ستين واحد وكل واحد يقوم برفع دكر شوالين لكي ا يقوموا برفع دكر شوالين لكي يقوموا برفع دكر شوالين لكي ل ا يقوموا م برفع ن دكر شوالين لكي يقوموا برفع دكر شوالين لكي ا م يقوموا برفع دكر شوالين ق رجاء الله في ع ا ر ك م من هما؟ عن تسأل الله. تسأل الله. أنا هم ا مش عوض لا ي س أ ل الله ا ل أ و ل ي ا ء الله و ق لا م ي ة أ ن ان يكونوا ش و س ط أحد ل ا يمكن ج و ا ب يكونوا د س ط و وسطه فلا يمكن ي ان ي ي ت ك و إ ذ ا ما غير ت و س ت ش إ ن م ا ي س ت ج ك ن ان ل ذ ي ي س م ع و ن و ا ل م وسطه ت ى ا ل ا يمكن ان يكونوا ألي وسطه فلا يمكن ان يكونوا وسطه إ ذ ا كنت ك أردوها ل معنى س عن بعد يتوافدون اياك س نعبده تزور ل واياك ل نستعين واذا استعنت استعن بالله لا يعينك الا الله لان ل ل ه وحداه ا ي س ت ب اياك ل ل لأنك ه وحداه ح ن تقول إ ي نعبد و إ ي ا ك ن س ت ع ي ن ن لا ع بك د س و و لما ا بسواك إياك نستعين لأن ينفعرك ل يتقدم الفاعل لا يجوز العطف عليه لا يجوز ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ ن تقول إ ي ا ك نعبد وفلان لا يجوز. العربية. يجوز باللغة العربية ولا باللغة العربية يجوز يجوز أ تقول نستعينوفلا وإياك لا يجوز ما نعبوذ الله بالله. لا اياك أ ي وحدك دون سوى لا يقبل منك ا ل ع ب ا د ة ولا يعينك أ ب د ا ومما يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أ ن ا ل أ م ة لو اجتمعت على أ ن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك لو اجتمع ا ل أ م ة كلها على أ ن ينفعوك بشيء صغير أ و كبير قليل أ و كثير لا ينفعك بشيء إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك هذا تعبدوها على فيه الذي النفع شيئا شيئا أجدا واحد الخير ما ما الزع عريان الزنقاء الزع الموت العري للمكي على العطش الله ينفعك كنت يكون أبقرني يكون أبقرني أنقذك من أو من الموت أو من العري أو من المعين معين معه مت مش يجريك شكو تخالك خير شيء شيء تقرب هو هو أو أو هو أو أو أو هو هو أو إ من الذي ن ب غ ي أ ن يشكر أ ص ل ا ً الله ولكن حين تشكر الانسان إ ن س لأنه لا من ا ا يشكر ل يشكر تشكر الله ما على أن أنه هو المعطي هو هو هو لانه هو ل م ا ع و هو أو المعز المحي الممتل لا كان سببا ً في وصول الخير إ ل ي ك ب إ ذ ن الله ولذلك لو اجتمعوا م على ان يضرك بشيء لا يضرك إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليك تجمع والتحاظ المتحدة يقتلك تقول ودبابات والجلس والعجم أمريكا الأنم مثلا وعجم والعرب الأوروبية أن وإسرائيل يضرك يقدروا وصواريخ بشيء بغي لا الشيء خلاص وقنابيل على ا ل ج ر س و م الطيبه وبعدها يقضي يقتلني ل و ا ن ه اخلاص لا والله اقصدك ما يقصدك لا ي جميعا ق ص د سبحانه لا يتحرك احدهم فراده او جماعه إلا بإذن الا ل ل ي ب ا ك ي لا وما يفلتوك إ ذ ا شاء الله أ ش ك ت ص و ر و ا ب أ ن هناك إ ر ا د ة في الكون فوق إ ر ا د ة الله تصور مثلا الكفار والمسلمون أ ر ا د و ا أ ن يعذوك بشيء لم يرده ي الله كيف يجوك يتخبعونك يقلطوك لكن معكمو يقولون في الليل يجب يمشينا يخلهم يتحركوا فيما يريده سأقوم يقلنهم ولا、يتخبعون. ولا وهو وش وتعالى وإذا وأرى له لهم الله لا نأس أن معنا معنا أحنا سبحانه لا. لا. إنني هما معهم معه معكما لا يسمعوا شهي واذا ما لا ك يشوفك يسمعه يسمح ي ع ه ي لفرعون أ ن يحرك يده أ و لسانه أ و أ ي عضو ل في جتبه الله إلا بإذن بك إ ذ ك تخال الأعلى ولماذا على ربكم أبود في الواد أغرق؟ هو جسده ن و الا ت ب ع ه في لك ل ولك السلافية س ر السحراني ا ن ي معه لك في باذن ح ر ت الله و مره في العمر كنت لأكي موه اشتريت ل ودخل ا ي ق آمنت به ابن إ س ا ئ ل المسلم ل وأنا من هذا م د خ تلتباه سأحصل فرعون ن ا لمعه ه ر بجنود هو ونقل أسحابه ي <تصفيق> وقفت ا ل ن ا ر فلما ي ا ك ا ك فرعون ثقيل عند قومه كان ثقيل و ه و استخف قومه فقطعوا ا يعني ارضهم خفاف ما عندهم مبادئ ولا قيم ا ولا عقيده ولا خ ف ا ء بهذا الخشب قال خ ش و به المسند ا خ ف ا خطوه و حتى تدعيه وتغاثر هذه الزلمه و ف ل ع و ن كان د ي ب ل ه م تقير خطا جبرا ربكم الاعلى وما علمت لكم من إ ل ه غيري وهذه الاراضي أ من تحتيه خطير هذا ي ع ن تقير لكن كتلاحظوا امام أ م ر الله لا ينزل شيئا الزلمه احتوى بهذا الخشب صار غساء كغسائه ر ف ع وكان ن لأن أمام موسى لأن موسى كان مع, الله الله كان مع الشيطان ل الله ه معه فكان وفرعون كان مع مع نفسه و هواه ف خ ف ف فلا يزن ي شيئا في ميزان الله فقتله الله تعالى بالماء <تصفيق> الذي كان ي ج ر ي من تحته صار يجري من ف و ق ه و تلك ا ل أ ي ا م م ر ة ت ا ذ فرعون فوق م ر ة تحت عوده ويجريك استحرب روسهم إما ي س ح ر وما ا ويردوا ا ل الحجر ويفرقوا الرجل ووحد هندية ويروينة يجعله مع يحب كفر ل راجلها ويخلعوكم ولا الحارة لا يحصل ا ينسقطوا سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أ ن ز ل على الملكين ب ب ا ب ل ة هاروت وماروت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 ويصيبك خ ذ ا ل ك س ب ر د ل ل ا عادي ت هتكون ب أ خ الا ما قدر الله ويزيد ه ذ ا المقادر س ب خريبا ه ا الله تنسانا كما الحديث وجعل في قبل خلق السماوات والارض وقل ك م ل ت وانتهت ورفعت أ ا م و ف لن الصورة يصيبنا م الا ب ب من قبل أن ر إن ذلك على الله يسير وقل إلا ما كتب الله لنا اذن اطمئنوا اخواتي من هذه بان الامر بيد الله من قبل ومن بعد وما تشاءون إ ل ا أ ن يشاء الله وقل لن يصيبنا اللهم ا لك ل حمدا س ت ف ر كثيرا الحمد إذا رضيت الحمد على حمدنا إياك ولك على حمدا رضيت ك طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء ا ل ع ر ض و م ل أ ما بينهما و م ل أ ما شئت من شيء بعد حق ما قال العبد وكلنا لك عند اللهم ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث اغثنا إ ن ك على كل شيء خ د ي ر اللهم الطف بنا فيما اجرت به المقادير إ ن ك على كل شيء خ د ي ر اللهم إ ن ا ن س أ ل ك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين و إ ذ ا اردت ف ت ن ه بقوم ف ق ب ض ن ا إ ل ي ك غير مفتونين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك حبك وحب من يحبك وحب كل عم يقرب إ ل ى حبك ا ج ن ل حبك أ ح ب إ ل ي ن ا من ماء البارد اللهم اشترنا فوق الارض وتحت الارض ولا تفضحنا يوم الارض عليك وجعل اللهم ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وذهب ا همومنا وجلاء أ ح ز ا ن ن ا وجعله شاهدا لنا ن ا ع ل ن ا اللهم اصلح ح و ا ل ن ا واصلح ز و ا ج ن ا وذرياتنا اللهم يا حي يا قيوم ع ذ بهذه ا ل أ م ة إ ل ى كتابك و س ن ة نبيك اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين إ ي م ا ن احتساب ا لك يا رب العالمين ت غ ف ر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما ت أ خ ر وما أ ص ر ن ا وما اعنا وما أ ن ت ا ع ن م به منا أ ن ت المقدم و أ ن ت المؤخر يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم اصلح شيوخنا و شبابنا و ذكورنا و إ ن ا ث ن ا برحمتك ي اللهم أرحم ا ر ح ي م ا ل وفق ولا ت أ م ر ن ا ل ى ما تحبه وترضاه ملك البلاد محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به رايه المسلمين وتذل به رقاب أ ع د ا ئ ك أ ع د ا ء الدين من الكفر والصهاينه المنافقين وهيئ له بطانه ص ا ل ح ة ن ا ص ح ة لله ولكتابه ولرسوله و ل أ ئ م ة المسلمين وعامتهم اللهم وفق ولا ت أ م و ر المسلمين الى تطبيق كتابك و س ن ة نبيك اللهم اجمع شملهم على ا ل إ س ل ا م و ب ا ل إ س ل ا م ومن أ ج ل نصره ا ل إ س ل ا م و اللهم ج يد انصر ح د ة على أعدائك وأعدائ اخواننا على ي إخوان المجاهدين في كل مكان في فلسطين وفي افغانستان وفي الشيشان وكوسوفا وفي كشمير وفي كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أ ق د ا م ه م ورص صفوفهم ووحد كلمتهم وجمع س م ل ه م واحفظهم بعينك التي لا تنال واحفظهم بما حفظت ب ه ذ ك الحكيم واستر عوراتهم وامن روعاتهم وكلهم ولي ونصيرا و أ ن ز ل نقمتك وغضبك على الصهيونيين و ا ل ص ر ي ب ي ي ن و أ ع و ا ن ه م من المنافقين اللهم اشتشهم لهم ونكس أ ع ل ا م ه م واكسر شوكتهم وزلزل ا ل أ ر ض من تحت أ ق د ا م ه م خ ذ ه م بما شئت وكيف شئت إ ن ك على كل شيء خ د ي ر اللهم إ ن ا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجعل ت د م ي ر ه م في تدميرهم, تدميرهم في يا ر م في تدميرهم ي قوي يا عزيز يا من أ م ر ه بين الكاف والنون إ ذ ا قضى أ م ر ف إ ن م ا يقول له كن فيكون فاهزم الكفر من ا ل ص ه ا ي ن و ا ل ص ل ي ب ي ن أ ج م ع ي ن بقوتك وقدرتك وعظمتك يا قوي يا عزيز يا أ ر ح م ا ل ر ح م ي ن وصل ل ل ا ه مع ل وعلى آله العزة والسلام على المرسلين والحمد ى سيدنا سبحان أجمعين يصفون محمد عما جميعا وصحبه ربك رب مع تحيات أ ب و هاجر والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته